وانتخذ ولدا لاصطفى لا مما يخلق ما يشاء <سبحانه>, سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 فَإِنَّ نَا تُصْرَفُ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ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 نك من أصحاب النبء، أما هو قالت أنا الليل ساجدوا، وقال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.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 دنيا حسنه وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 طاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 الصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربه ذلك جزاء المحسن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 ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام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 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أمت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 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ فِيهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ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 إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرط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 أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 تَقَوَّى بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَادِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أَبواب ظا وقال لهم خزنة ذا ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنة ذا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات رب وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فَأَمَّا السَّمَاءُ فَهِيَ مَشِيدَةٌ وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهِيَ وَاسِعَةٌ مَّدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن غزنتها سلام عليكم طب فدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء